يا سدان كربلا بهذا قلبي قلبي قلب ينطى مهرا ويقام بضل آه آه, آه, آه شمع بعد ما كان كلني يا نهار اجن قلبي ذي جه وقا بقول حمد ظلامي وعال غزي الزي مش لوني بني أعرف يا غلي تقيل لي تقيل لي هادي بس جساد مش لوني الله صبري يا حذر وي شويه انوي وجاف يا امجى ثقال بي الطاهره الزهري شاصي اظلوب كسر صراحة هذا ريحة زيانة بمن أخر وشفايف بنت مطبوعة على صدر هذا ابني النظر غيني هذا يا ليه حسيني ام انت عوديه خزي ما يبى اي زياده حسيني ليه يا يشيب يعذب ابني لا يته بفح اكذب حو ليه يشيع لعنتك وقار الجسم خلو امين ببح اكل الشيب يا غني بالصب امين صلبك اللي يشوف خيرهم اللي يشيب خياله مد سوق ابنك ما وقات لظله وحتى يخسر مقطوع علي ما اقلب الطيب حين هي انشلق wa angal bay sumadul gae jasad kab yashib jru qawi illa ya bol akba ya يا ابويا يا شلال جاي اسمك نايم يضل وحاض من قلبي غلي اكنط يا بني هاي الدم يتصدري جيت يا جيبا رحيت قبري جزا حدك وبقعد حدك صبور لاويه جسد جواب هم عيب لاغي مدمي يا بو يا امه الله لا ويش يا ابا يا بو شجاع قلب يا بو يا بني مدينه شجاع من يغري الجسم حكاف انت يستغير ناري يا ابو يا وي ينسى تعيشي الوالدي يا والدي بجرح يا ابو ينصى تهذيب حاه وخيب رجش فقدت لغير يا ابويا يا ابويا طوبارجند اشعل لي اكبار طبور جدات حليل أكبر تولي أو عبد الله رقوب تبسى بقطع يا أبو يا أهلي وليد حاي امطرح حيامي زيدتهم من نيابويه زادتهم من نيابويه الصروف في يا زهراء دفات قلبي سمه مال قلب الضرق اذا رضن اثر بنجاح وتبقى يا ويني يا ام الشريف اح الليل بابا مرى اي فحب دمى ومربى حر الشمه فوقي نهار شمسي يا خس قيل لي يا غلي برغم الحاي الناس صد جثت حبو الغير فلا تلقى لا تشفي لا سالي الجسد لا راس جساد لا رأس بعد ما رأس أظهر يمي ابني الرب أظهرنا طور يمجثت ونيش داوياً عافخت أدري وام با اختال حاج شب الفضل العباس سيب معا بعيد يقرب بشي ووني اجبل راس قا لي شريحه احس الشايل ده جودي الخر وهو الكافي أخو يا يصيح أخو يا يصيح يا موفي اغرق وبتدي هل جودي اروازك يا ناس وهذا النيسا روي ميني ولوان شفتو سحب من طب فنور العين ولوان شفتو سحب من طب فنور العين